بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ما أنزلت إلا بالحق و ما كنا لنهلكه حتّى ينهي الله و ما أنزلنا القرآن إلا ليكون للناس هدى و رحمة بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقرأ بعض كيف قول إبراهيم وقال ما ذا عبدت يا موسىنا يا هذه الجراد في مجلسكم تفضلوا و قرونا يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاه وبذكر الاعضاء هذا سيدنا يحيى وعليه ما تكلم الذكر عن دوره على الجهاد عن اهل البلاد والان كان النموذج يحدث لنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طولا ثق بيني والمكته بدل اليه صلى الله عليه وسلم فطارد قبل ثم غصلوا بنا إلى الزمد ثم جاء بقصد للدهل الممتلئ حكمة وإيمانة فأقراروا بقبل ثم أتفضوا ثم أخذوا اليمين فعرضوا اليمين إلى السماد الدنيا فلما جاءوا للسماد الدنيا قالوا اليمين للجرام السماد الدنيا قال من هذا؟ قال هذا اليمين قال من بعد أحد أحده؟ قال نعم مع المحمد للبطار وعليه واجبته فقال قوله إليه قال نعم فلما فدها أعونا سلامة إليه فإذا أجل قائد على يديه أسودة وعلى يسائل أسودة إذا نضر قبل الوحيد من البحي وإذا نضر قبل الوحيد من البحي فقال مرحبا من الإتصال وإن الإتصال قوله إليه واجبنا من هذا عندما هذا هذا مو وهذه تصدير هذه ميت في الشمال نزلوا لي قاموا جيبوا عم يجهزوا لي تصدير رجعوا بعده وطلعوا معهم هذه البضاعه But that's what I'm doing, I don't know, or no, يقول الحديث ان ابراهيم في اعلى مكان يعني السنه في السماء السادس ودونه ايس ودونه موسى رغم يختلفون تختلف الروايات في الترتيب نعم هذه هذه نسخه كريمه التي اخذنا بها الاجازه عن شيخنا رحمه الله الهم يتفقون في هذه في هؤلاء الانبياء ان نرفعهم ابراهيم ثم الي عيسى ثم موسى ثم ادرك صلى الله عليه وسلم ارتفع الى موضع يسمع فيه صريف الاقلام صريف الاقلام يعني اقلام القدر فارتفع الى السماء السابع وهذا يدل على فضله فاظهر الله في هذه الليلة الليلة العروج به من دلائل فضله وفضله وشرفي على سائر الانبياء ما هو شاف وكاف من انه ارتفع من منزله منزله ابراهيم لانه ابراهيم في السادسه فارج به للسابعه فظهر فضله على سائر الانبياء ثم توقف حتى جبريل الذي هو السفير بين الله وبين الرسل فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فوري الجنه والنار فادى الله ابن علي شرفه لانه ما من احد الا وسيطلعه الله عز وجل على الجنه والنار في الميقات المعلوم يعني الناس يعلمون هذه الجنه وهذه النار لكن الرسول صلى الله عليه وسلم طلع عليها قبل هؤلاء فدل ذلك على شرفه وفضله نعم سبح الله وعز وجل ورجع الى موسى قال له قال مع طلب الله لك على امتك قلت طرحت امثالا قال نوب يجينا وان ان امتك ذات جهل فراجعته ووضع ذراع فراجع الى موسى قلت وضع ذراع فقال معجب ربنا وان امتك ذات جهل فراجعته فوضع ذراع فراجعته اليه فقال رجع إلى ربك فإن أبهتك لا دا تجلق ذلك فرجعك فقال يخمص ويخمصون لا يبتل القوصة لا يبتل القوصة فرجعك إلى ربك فقال وآل يا ربك فقلت ابتحييت للوقت ثم انطرق لي حتى انتهى لي إلى سكر المتحى وغشى ألوان لا أجل ماني ثم أجل في الجنة فإذا لي حباريه فلنوه والمنسك ما ذكر عبد الله بن موسى قال اطلنا عليكم عن صائر بذلك العبره للذين عائد جاد في المقيمين قال طلبوا صلاه في نابا ركعه ركعتين في حضر وثبتوا واقامت وذكرت قرارات الشريعه وذكره في كتاب العرب نعم اي ابو هريره رحمه الله كتاب الصلاه الصلاه في اللغه بمعنى الدعاء ومنه قوله تعالى وصلي عليهم ان صلاتك سكن لهم يعني طمئنين لهم ادعوا لهم فان دعاءك لهم طمئنينه لقلوبهم و هذه الصلاه في اللغه وعما في اصطلاح علماء الشرع فهي التعبد لله باقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بتكبيره الاحرام وختم بالسلام هذا تعريف الصلاه شرعا هي التعبد لله باقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بتكبيره الاحرام مختتمه بالسلام خلافا لما عرفها بقوله خلافا لما عرفها بقوله هي اقوال وافعال مخصوصه افتتحت بتكبيره الاحرام واختتمت بالسلام و كون اقوال وافعال مفتتحه بتكبيره الاحرام مختتمه بالسلام لا تكون صلاه حتى يتقرب بها الى الله ويتعبد لله بذلك فتكون صلاه شرعيه ولذلك التعريف الدقيق هي التعبد لله باقوال وافعال مخصوصه مفتتحه بتكبيره الاحرام مختتمه بالسلام والصلاه اعظم فرائض الاسلام بعد الشهادتين اعظم فرائض الاسلام بعد الشهادتين من أنكر وجوبها فهو كافر بالاتفاق ومن أقر بها وتهاون وتركها تهاون وتكاثلا فقد اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إنه كافر كفرا أكبر وقال مخرج من الملة أيضا ومنهم من قال إنه فاسق لكن فسقا حظيما والصحيح من هذين القولين وهو الذي ندين الله به وهو الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم ونقل إجماعهم عليه عبد الله بن الشقيق العقيل التابع الثقة قال كان أصحاب النبي لا يرون شيئا تركه قفر من الأعمال إلا الصلاة وهذا إجماع محقق ذكره العلمة بن القيم في كتاب الصلاة قال كان شيء كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركوا كفر الا الصلاه ودلت الايات والحديث على كفر تارك الصلاه منها قوله تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين ومفهوم المخالفه إن لم يتوموا من الشرك ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم في الدين فإن قال قائل هذا المفهوم لو قيل بعمومه لاقتضى أن يكون تارك أداء الزكاة كافرا أيضا نقول مقتضى الآية أن يكون كافرا حتى لو لم يجحد وجوبه لكن ولم يجحد هذا المفهوم خص بحديد الذي رواه الشيخان من طريقه ابي هريره رضي الله عنه قال ما من صاحب رئه ذهب ولا فضه لا يؤدي زكاته الا جاء يوم القيامه وصفحت له صحائف من صفائح من من نار فيقوى بها جنبه وجبينه في يوم كان مقداره 50000 سنه حتى يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار فقوله يرى سبيله اما الى الجنه واما الى النار يدل على ان مانع الزكاه بخلا ليس بكافر لان لو لانه لو كان كافرا لا يمكن ان يرى سبيلا الى الجنه فخص هذا المفهوم العام بهذا الحديث في الزكاه ودق في الصلاه على عموم والاخوه الايمانيه لا تنقطع بالله بالكفر بالله قال تعالى في من قتل اخاه المسلم واستحل دمه قال في شانه فان عفي له من اخيه شيئا فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان فسمى المقتول اخ للقاتل مع انه قتله فاذا كانت الاخوه الايمانيه لا تنتفي مع المعاصي وانما تنتفي مع الكفر يدل ذلك على ان تارك الصلاه ليس مؤمنا اذا لو كان مؤمنا لانتفت القوه الايمانيه بينه وبين المسلمين قال تعالى فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوان لكم في الدين مفهومه انهم ان لم يتوبوا من شركهم ولم يقيموا الصلاه فليسوا اخوانا لكم في الدين وهذا يقتضي انهم كفار بتركهم للصلاه وقال تعالى فان تابوا اقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيله دلت هذه الايه بمفهومها ومفهوم المخالفه حجه باتفاق سلف الامه قال تعالى فان تابوا اي من الشرك واقاموا الصلاه واتو الزكاه فخلوا سبيله فمفهومه انهم الذين اذا لم يؤدوا الزكاه اذا لم يقيموا الصلاه لم يتموا من الشرك ولم يقيموا الصلاه ولم يؤدوا الزكاه فلا يخلى سبيلهم بل يجب قتله وخرج مانع الزكاه بالادله الدال على انه ليس بكافر بل تؤخذ منه عنوه وتبرئ به ذمته عند الله واما تارك الصلاه فيبقى على العموم وهو انه يجب قتله اذا لم يتب من الشرك ولم يتب من ترك الصلاه يجب قتله والقتل لا يكون الا باحد ثلاث لا يحل دم امرئ مسلم الا باحد ثلاث قال عن النفس بالنفس واتارك الصلاه لم يقتل نفسه قال والثيب الزاني وهو لم يقع منه الزنا قال واتارك لدينه المفارق للجماعه فاذا قتل تارك الصلاه ولم يقم واحدا منها من هذين من هاتين الخصلتين اعني الزنا وقتل النفس وجب ان يقوم من ترك دينه وفارق الجماعه ولذلك استحللنا قتله وا ابحنا دمه ودم المسلم لا يباح الا بهذه الثلات وكذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث بريده بن الحصيب في السنن قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فعلقت الكفره على مجرد مجرد الترك فمن ترك لم يقل من تركها جحودا بل قال من تركها فقد كفر فدل ذلك على ان الترك موجب للكفر والرد حتى لو حتى لو اقر بوضو به فان مجرد الترك علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليه والقاعده الشرعيه الفقهيه ان الوصى اذا علق الشارع عن إذا علق الشرع الحكم على وصف فإنا الحكم يثبت بثبوت وينتفي بانتفاء قال من تركها فقد كفر فدل على أن الترك موجب للكفر وفعلها موجب للإيمان الذي هو مضاد للكفر وقال عليه الصلاه والسلام في الحديث الآخر قال بين الرجل والقفر والشرك ترك الصلاة والبينية حد فاصل ليس فيه واسطة يقال بيني وبينك هذا الجدار يعني إذا خرجت من الجدار وجدت هذا وإذا دخلت من الجدار من جهة أخرى وجدت هذا بين الكفر والشرك ترك الصلاة فإذا ترك الصلاة صار مشركا كافرا وإذا أقام الصلاة صار مؤمنا عابدا مستقيم على طاعة الله هذه دلالة القرآن ودلالة السنة وإجماع الصحابة الذي حكاه عبد الله بن شقيق العقيل التابع الثقة ثم الآثار قال عمر رضي الله عنه في الاثر اللي رواه المروزي في كتاب تعظيم قدر الصلاه باسناد كالقمر ليله البدر قال عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه قالها ثلاثه قال ابن القيم وحظ نكره في سياق النفي والنكره في سياق النبي تفيد العموم لا حظ في الاسلام يعني ليس له قليل ولا كثير لان الحظ نكره في سياق النبي فتعم فليس معه حظ قليل وليس معه حظ كثير واذا انتفى الحظ مطلقا بهذه الصيغه الذي تكلم بها عمر وعمر من اهل اللسان يدري ما يقول بل هو المحدث الملهم الذي ما قال قولا إلا وافق فيه الحق حتى قال النبينا عليه الصلاة والسلام إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلب قال لو اتخذت من مقام إبراهيم المصلى أنزل الله قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم المصلى قال لو حجبت نسائك فأنزل الله قوله تعالى يا ايها الذين يقلوا ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين فما شر برأي الا ما نزل القران موافقا له حتى قال عليه الصلاه والسلام لو كان بعدي نبي لكان عمر ثم من الاثار ايضا قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من ترك صلاة واحدة فقد برئت منه ذمة الله وذمة الله لا تبرأ من العبد إلا إذا كان كافرا لأنه إذا كان مسلما فهو في ذمة الله سواء كانت ذمته كبيرة أو صغيرة كثيرة أو قليلة ولا اثر في هذا الباب كثير وكثير جدا نكتفي منها بهذا ثم تارك الصلاه اذا تضايق الوقت امر بها فان فعلها والا ضربت عنقه ولا يمكن ان يرى بارقه السيف على ظهره ويقال له صل والا قتلناك ويصر على تركها ويقال ان في قلبه ايمان لا يمكن قال شيخنا الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين وادله المخالفين لا تخلو من اربعه احوال اما ان ادله صحيحه لكنها ليس الصريح وإما أنها صريحة غير صحيحة الحالة الثالثة وإما أنها صحيحة وصريحة لكن في حال يُعذر فيها الرجل بترك الصلاة كحديث صلة لابن الأشير قال يأتي أناس في آخر الزمان يقولون وجدنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إله لا يدرون ما صلاه ولا صيام ولا حج فهؤلاء معذورون بترك الصلاه وتنجيهم لا اله الا الله مع تركهم لها لانه لا يدرون ما صلاه ولا صيام ومما تقرر عند جمهور السلف ان الجاهل معذور بجهله في الاصول وفي الفروع والصلاه من فروع ايش الشريعه اذا لو كانت اصلا من وصول الشريعه لكان معذورا فيها بالجهل لان ذلك الوقت يعذر فيه الانسان بالجهل لان الراوي قال يقول وجدنا ابانا على هذه الكلمه لا ندري ما صلات ولا صيام ولا زكاه ولا حج عارفين كلامه صلى ديش اولا يطالبون بالصلاه <تصفيق> لا يطالبون بها لانهم بالغ بهم الجال مبلغا عظيما فتنجيهم لا اله الا الله وهي كلمه التوحيد لكن لو علموا ان الصلاه واجبه وتركوها فانه تتنزل نصوص الوعيد ونصوص الوعيد لا يمكن ان تنزل على المعين الا مع العلم التام بالحكم الاحتمال الرابع والاخير قلنا اما انها صحيحه غير صريحه صحيحه غير صريحه واما انها صريحه غير صحيحه صحيحه غير صريحه او او صريحه غير صحيح واما طيب صحيحه غير صريحه واما انها صريحه غير صحيحه واما انها صحيحه وصريحه لكن في حال يعذر فيها المرء بترك الصلاه وهي حين غلبه الجهل في اخر الزمان الاحتمال الرابع انها صحيحه لا انها صحيحه وصريحه والعذر ليس بقاعد لكن هي مخصوصه باحاديث من تارك الصلاه قال ابن القيم وليس في الكتاب والسنه اسمع الى هذا الكلام الذي خرج من هذا الحبر الذي سبر غور الشريعة واتطلع على مصادرها ومواردها وعلى نصوصها قال رحمه الله فليس في الكتاب والسنة والعلم عند الله أن تارك الصلاة ناج من النار والخلود فيها قال ده ما لا قال وليس فيها أنه من أهل الجنة ليس في الكتاب والسنة أن نتارك الصلاة من إيش ناج من النار والقلود فيها وليس في نصوه الكتاب والسنة ما يدل على أنه من أهل الجن وإذا انتفى الأمران تعين الثالث وهو أنه من نعم يقول الشيخ ليس في نصوص الكتاب والسنه ان تارك الصلاه ناج من الخلود من النار والخلود فيها وليس في كتاب الله وسنه رسوله انه من اهل الجنه وليس في الكتاب والسنه انه داخل فيها ثم خارج منها كاصحاب الكبائر واذا انتفت هذه الاحتمالات الثلاثه تعين انه من اهل النار الخالدين فيها كما دلت بذلك الآيات في الكتاب والسل وأنا أقول أيها الإخوة يتجرد طالب العلم من ثوبين ذكرهما العلامة وقيم في النونية قال وتعر من ثوبيني من يلبسهما يلقى الردى بمدلله وهوانه اشو الاول الان وراك العقوبه وهذا من حسن تفننه في الاسلوب قال وتعرى من ثوبيه ثم بين لك عقوبه لبس هذين الثوبين فقال من يلبسهما يلقى الردى بمهزله وحوال ذوب من الجهل فوقه ثوب ها من التعصب ثوب نعم ثوب من الجهل هذا هو الثوب الاول ثوب الايه الجهل فوقه ثوب من التعصب بئسه الثوبان يستحكم الجهل في المرض والتعصب فلا تسال عنه نسال الله العافية جهل وتعف باف الناس عندهم جهل لكن سهل القياد على سحق اخر عنده تعصب هذه مشكله الجهل ليس عيبه النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ما شفاء العي اسوا يسال يسال فينتفع ويعلم من غير سؤال فينتفع لكن التعصب هذا مشكله ولذلك قال ثوب من الجهل ولم يعلق عليه يعني علق على الثوبين على سبيل إيش الإجمال لكن لما جاء في الجال لم يعلق عليه تعليقا خاصا برع منه إلى الثوب الثاني الذي هو أشد قال فوقه ثوب للتعصر بئسة الثوبان وتحلى بالإنصاف أفخر حلة فقط زينت بها الاعطاف والكتفان وتحل بالانصاف من رزق الانصاف يا اخوان فقد رزق الخير كله ومن حرمه فقد حرم الخير ويقال ان الامام الشافعي رحمه الله رزقه الله عز وجل انصافا عجيبه حتى ان امته كانت تستدرك عليه في مسائل العلم فيسمع منها أما. طيب فالانسان اخوان في مسائل العلم ينظر الى الاقوال ويدرسها دراسه متامل يسال الله التوفيق الى الصواب والى الحق فيها وان يوفقه الى معرفه الصواب وكان شيخ الاسلام اذا عوزته المسائل العلميه ونظر فيها مع طول الباع ووجود الاله وحسن التوفيق وما ذكر فيه من حسن الراي والفهم والقريحه مع هذه الاسباب التي تكون عونا له لمعرفه الحق كان يسجي السجدتين ويقول يا معلم ابراهيم علمني يركع ركعتين دون الفريضه ويسال الله في سجوده ويقول يا معلم ابراهيم علمني يا مفهم سليمان فهمني لانه لاحظ زي القالفه فهمناها سليم الكلام مو العلم الكلام الفهم بعض الناس تلقاهم بيتناقش ده جاب 5 ادلة ده جاب 6 ادلة ده جاب 7 ده جاب 3 ده جاب 2 وهذا عنده علم وهذا عنده علم لكن الف... الفهم هو المطلوب ففهمناه سليمان وكلنا اتينا شوف في العلم جمع بينات لكن في الفهم خاصة من سليمان سليمان دون إيش؟ دون داوب وإن شاء الله نتعرض لهذه المسألة التي فهمها الله سليمان ولم يفهمها داوب مع كونهما نبيين مصطفين إسأل الله الفهم الكلام الفهم بعض الناس يختار العالم ثم يختار القول تبع للعالم حدد بعدين يقول لك ورينا المساله شو ولسه ما شافها فتش يا شيخ انا انا اتمنى طالب علم يقول لك والله هذه المساله لازم ادرس فيها وانظر فيها واسال الله التوفيق ما وصلت فيني نتيجه والله يمكن الشهر الشهرين لسه هذا اذا وجدته شد عليه بيديك وخلي بات عندك ليله حتى تتربى عنده وتصلح قلبك عنده هذا يحتاج الى الناس يحتاجون اليه هذه لكن كون الانسان يختار راي اللي اول وهله يقرا الرساله لاول وهله يقترب الكلام خلاص ويخاصم عليه ويناقش عليه ويوالي عليه ويعادي عليه هذا من الجاهليه يقول من تيميه رحمه الله من مجل مسائل العلم التي اختلفت فيها انظار العلماء سببا للعدوات هل يتبالك والولاء والبراء فهم يالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا نقول لك انت تاريك الساكر وانت واحد واحد واحد يتكلمني قال لي فلان دا ما يسلم عليه ليه قال لي عني اكفر تارك عص والله هذا خساره ينسب للعلم خساره ولو ضرب بالنعال لكان ذلك مناسبا يعني ضربه بالصياط هذا اذيه للصوت وسب للصوت وقرع بالنعال ايضا هذا كلام الشيخ بن عثيمين بلفظه اخوان هذا العلم له آداب وله مسالك اتبعوها والتزموها والا ليس لكم ان تنتسبوا اليه وانتم تسيئون اليه وتسيئون الى العلماء وتفرقوا كلمتهم وتوجبوا بينهم تحزبا وهذا ينضم لهذا وهذا ينضم لهذا هذا غلط الذي ندين الله به ان تارك الصلاه تهاونا ايضا كافر كفرا مخرجا من الملل لا يصلى عليه ذمات ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة وماله الذي تركه فيء لبيت مال المسلمين لا يرثه احد من اقاربه المسلمين ولا تحل ذبيحته اذا كان في الدنيا ولا يدخل مكه والمدينه وتترتب عليه جميع أحكام المرتدين التي ذكرت في كتب فقهاء رحمهم طيب من قال بعدم كفره أيضا قال هذا بعض العلماء وينسب هذا إلى بعض السلف وكل القولين من قولي السلف وإن كنا لا نر القول آخر ولا ندين الله به ولا نوجحه ولا نفتي به لكن وإن كنا لا نر القول آخر هو قول لبعض السلف رحمه الله عليه وكيل القولين من قولي السلام عشان ما يجي لك واحد مشاغب يقول لك اللي بكفر ثاني كصلاه تكفير ده طوالي يضرب بالنعال ويتعلم طيب هذا الصلاه لها احكام كثيره كثيره جدا والامام البخاري ذكر هذه الابواب التي سبقت كتاب الصلاه لجل هذا الباب فهي شرايط لهذا الكتاب ذكر كتاب الطهاره وذكر فيه الوضوء تيمم والحيض والغسل ذكر فيه هذه الابواب تمهيدا للصلاه والفقهاء وعلى سنتهم وطريقتهم جرى البخاري يقدمون الطهاره على الصلاه تقديم الشرط على المشروط لأن معرفة الشرط مقدمة على معرفة المشروط وصل لها شرائط ولها فرائط ولها سنن ولها مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلة كم هذه؟ خم لها شروط ولها فرائط يعني أركان ولها سنن ولها فضائل يعني مستحبات ولها مكروهات ولها مبطلات الفرق بين شروط الصلاه وفرائضها قال العلماء ما كان خارج الماهيه فهو شرط وما كان داخل الماهيه فهو ركن مش الماهيه المرتبه يعني ماهيه العباده يعني حقيقه العباده ما كان خارج ماهيه العباده فهو شر وما كان داخل ماهيه العباده فهو ايش فهو ركن او سنه اذا كان فرض يبقى ركن واذا كان ما فرض يبقى سنه او مستحب واضح نعم نقرا الان لا احنا قرانا قران حمد قال باب كيف فرضت الصلوات في الاسراء, فرض في الصلاة الإسراء. فرضت الصلاه ليله الاسراء فرضت ليله الاسراء فرضت في اعلى مكان وفي افضل زمان ليله الاسراء الليله التي اسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم هذه الحادثه العجيبه الغريبه التي اظهر الله عز وجل فيها من الخوارق لمقتضى العاده فاسرى بنبيه ثم عرج به الى السماوات العلى وكل ذلك وقع في ليله واحده فلما اصبح الصباح كان رسول الله بين يديهم يكلمهم ويحدثهم بامر السماء اسري به الى بيت المقدس وعرج به في نفس الليله واتى بفرضيه الصلاه وراى الجنه والنار وكلمه ربه ورجع في نفس الليله فظهر الله فيها من فضل نبينا وشرفه واظهر من دلائل قدرته وحكمته ما لا يمكن وصفه ولا ياتي عليه بيان سبحانه وتعالى قال ابن القيم تضمنت حادثه الاسراء امور عجيبه اولها ان الله اظهر فيها كمال قدرته وانه لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى ما كان الله ليعجزهم من شيء في السماوات ولا في الارض الامر الثاني اظهر الله فيها من فضل نبينا وشرفه وعلو منزلته على سائر القلائف النبيين والملائكه والانس والجن وقدر الله عز وجل فيها وفرض فيها الصلاه فاجتمع للصلاه شرف الزمان واجتمع لها شرف المكان ففرضت في اعلى مكان وفي افضل زمان في هذه الليله العظيمه التي ذكرها الله في كتابه وسبح نفسه في ذكرها فقال سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى وكانت هذه الليله بعد 10 سنين وثلاثه اشهر على الصحيح الذي جزم به الطبري بعد 10 سنين وثلاثه اشهر من البعثه النبويه يعني عرج به في هذه الليله واسرى به بروحي وجسدي جميعا فحصل الإسراء بالروح والجزء إذ لو كان الإسراء بالروح فقط لم يكن ذلك معجزة باهرة وظاهرة ولم تكن أمرا خارقا للعادة لأن الروح شأنها يسير لكن أسري به ببدنه والروح حتى إن المشركين قالوا لنا يا محمد هذا أمر عجيب مسافة نسيرها شهرا شهرا رواءا وراء وشعرا قدوما تقول قطعتها في ليله واحده قال ما اصف لكم قال خفلنا الطريق قال وصف لنا الطريق واخبرهم بالقوافل التي سارت منهم الى الشام وماذا كانت تحمل وذكر لهم جماعه من بني عامر بن عوف وأنهم قد أوقدوا ناراً في الطريق وسألوا عن ذلك وقالوا نعم كنا مولئين نار قال أعجب لمحمد رأى نارهم ورأى من حوله نهر وناس مجتمعين حوله بيتونسوا كمان وقال لو سألناهم على أسمائهم لسماهم قال ما تسألون من أسماه نقشى أن تدخل إيش قريش في دين محمد لا لا لا الأسماه ما تذكر لا مصدقين لكننا ما تذكر الإسم هم زاد مصدقين لكن إيش خافوا من أن يزول ملكهم بدين محمد عليه الصلاة طيب هذه ليلة الإسراء وكانت سنة كم بعد عشر من البيعثة وثلاث عشر طيب هل أسري به من المزل الحرام أو أسري به من بيت أمهاني أم قولان مشهوران العلماء نستفيد شنو من الخلاف ده نستفيد منه من قال أنه أسري به من بيت أم هاني جعل المسجد الحرام اسما لمكة كلها وبناء على ذلك فمن صلى في مكة فقد صلى في الحرم ويقول له الثواب من صلى للحرم لقوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد أقصر وبيت أم هاني ليس في مسجد المكان بيت ام هانئ ليس المسجد الكعبه واذا قلنا لا اسري به من عند الحجر حجر اسماعيل فيكون ايش المسجد الحرام هو مسجد ايش الكعبه وليس مكه كلها على كل حال الخطب في هذا يسير وجمع شيخ الاسلام بين القولين في الفتاوى وليس هذا محل ذكره على التفصيل جمع بين القولين فقال ابتدأ الإسراء من بيت أم مهان ثم اتصل بالحجر ثم انتقل من الحجر إلى المسجد الأقصى وجاءه جبريل بالدابة بدت تسمى الدابة البرق مخففة مثقلة حكى ما ابن جريج رحمه الله طيب وعلى كل حال هنا يكون ايش جمع بين القولين ابتدى الاسراء من واتصل من المسجد الحرام الذي يمسجد الكعبه عند الحجر ثم من الحجر ارتفع الى السماء عليه الصلاه والسلام وحدثت المعراج تدل على اثبات العلو لله سبحانه وتعالى وما أدري ما حجت من ينكر علو الله على خلقه وهو يقر بالمعراج الإسراء أسرى إلى البيت إلى المسجد أقصى أما المعراج عرج به إلى السماء إلى أين عرج به إلى السماء وماذا في السماء <تصفيق> الله سبحانه وتعالى ها يقول لك ليلة الإسراء والمعراج ومعراج ينكرون العلو لله سبحانه وتعالى حتى قال ابن القيم العلو جاءت به جميع الكتب السماوية وفوطرت عليه الخلائق حتى البهائم ولذلك في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية ذكر كلام العلماء والزهاد والشعراء والخطباء وذكر البهائم أيضا حتى تدخل في الإجماعي هي مولد مع الاصول يعني اجماع ايش الخلايق اجماع الخلايق الله اي نعم <تصفيق> يكون بعيد من مذهب السلف مسكينه طيب فرضها الله 50 صلاه وماذا يتوسط الكريم موسى عليه السلام ويشفع عند الله لهذه الامه حتى صارت 50 خمسا في الاداء 50 في الاجر يقول شيخنا الشيخ محمد رحمه الله يقول كونه سبحانه وتعالى فرضها في السماء هذا يدل على شرفها وكونه فرضها في هذه الليله المباركه يدل على شرفها وكونه فرضها خمسين صلاة يدل على شرفها لأن الله ما فرض فريضة خمسين مرة في اليوم وهذا يدل على محبة الله لها وشرفها ثم ذكرها في كتابه في خمس وسبعين موضعا وهذا يدل على شرفها أكثر من ذكرها وأكثر من فرضها وفرضها في أعلى مكان في أشرف ليلة ثم من فضائلها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان نهر في باب احادكم يغتسل منه في اليوم خمس مرات هل يبقى من درني شيء قالوا لا يبقى من درني شيء قال فكذلك مثل الصلاه الخمس يمحو الله بهن الخطايا فجعلت الصلاه تمحو الخطايا وترفع بها الدرجات وتقال بها العثرات واحد جاء وهو يدعي جائ الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له الممت بذنب قال ماذا قال نظرت الى امراه اتبعها بالنظر حتى شج راسه ضرب الحيطه كان كده يزول يعمل حسابه من النظر قال والله لا ابرح مكاني حتى ياتيني رسول الله شوف الناس كانوا صادقين يا. واحد ثاني كان عمل كده قال هل صليت معنا ال... قال هل شهدت معنا الصلاه قال اجلس قبل العشاء جاء فلما صلى قال اذهب فقد غفر الله لك لان الله انزل في ذلك قوله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين وفضله الحسنات بالصلوات وفضائل الصلاه لو جمعت لكان مجلطا لطيفا على هذا الحج فضائل الصلاة مش أحكام الصلاة فضائلها قال ابن القيم لو جمعت لكانت مصنفا حافلا لكن ده طبعا ابن القيم طيب نسمع على ذلك وليه برضو قرارات كثيره يعني قانونا وعندنا موضوع كمان الاول قال لي يراعي الافراد فما انت اخلاء المسؤوليه يقولون ان ذكر شيء فوق اللوحه لاحد كلماته بشور زائده اما بقى دي مع الضرايب لا ده يطلب على الجنه الجمعه برضو القرارات مذكوره بيقولوا قصي مع الجنب هل هذا السؤال؟ نعم الترابيح أم لا؟ يقول أكونا لدي رجال رجال الله في أحد كلمات بسؤال فالله أن بلد الجمعة والترابيح إلا بلد أسفال الفيديو أي الجمعة والترابيح سنة يخلص جيدة التفصيل الأكبر نحن ما قلنا ما أذكر شيء منها تذكرون شيء؟ جمعة والترابيح؟ ايش بخصوصيه التراويح دائما اخواننا نتكلم على الحكم على سبيل العموم نقول الصلاه تجوز ما تجوز ونحكي التفصيل ذكروا شيخ انسان ثاني اما من جاب التراويح هجوم بعد ما كلامنا ويسال عنه من قاله اقول اما المثلى دي لو تعصلوه عند اهل السنه حكم عام حكم خاص الحكم العام وهو ان الطواف حول القبور ودعاء الاموات كل هذا كفر وشرك بالله ومن فعل ذلك فهو مشرك لكن اذا سئل العالم عن اشخاص معينين هؤلاء هل هم كفار ولا يشبهوا بكفار فنتائج القاعده وهي ان الحكم على المعين لا بد فيه من استيفاء شروط انتفاء المعارض هذه قاعده سلفيه ذهبيه لا يخرج عنها شيء ولذلك يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو امام عالم على التوحيد لما قيل له انتم تكفرون عموما المسلمين وترون وجوب الهجره اليكم وان من خالفكم تستحلون قتاله فالشيخ جاوب على هذه الشبهه في ثلاث محاور المحور الاول انه قال لا نوجب الهجره الينا بل نوجب الهجرة من بلاد الشرك الى بلاد التوحيد ومن بلاد القفر الى بلاد الاسلام ونوجب هجرة المعاصي الى الطعاة ونوجب هجرة يعني الباطل الى الحق هذه فيما يتعلق بالهجرة اما القتال فنحن ما بدأنا احدا بقتال لانما قاتلنا دفاعا عن انفسنا والشريعه ادنت في قتال من اعتدا عليك ولو كان مسلما وهذا لا خلاف واما اننا نحكم بالكفر على عموم المسلمين فقال انا الان لو رايت رجلا يطوف بالقبر بقبر البدوي فاني لا اكفره حتى تقام عليه الحجه الرساليه التي من خالفها يكون كافرا هذا نص كلام والد في هذا الجواب من الشيخ غنيا عن ذكر كلام غيره يا رحمه الله السلام عليكم قال النظام ورفتن وعندنا ايضا مثل صفحه رقم 4 ووضع بعضنا كلنا انه كذلك فسئل هو رد عليه وهو خاطب لاصعره ثاني سؤال الامام قال ادخل الكذبه ها سورة السجدة عندما أجرنا من السجد في الذين رجع ورد بعض المسابين أو ذلك فسجدوا ثلاثوا لفضوح ومرض وما ربما أمتلنا مع الغمام هل يعيد الضراجة الذي مرض علينا أسابيع نعم نحن نجيب على السؤال جواب أوسع حتى يتعمل الفائد أولا قراءة سورة السجدة هل هي متعينه او ليست متعينه ليست متعينه ان قرات سوره السجدة كان ذلك افضل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهل يلزم القارئ ان يسجد لا يلزم ان يسجد هذه مسائل المساله الاولى هل يتعين على الامام ان يقرا سوره السجدة في صلاه الفجر والانسان لا يتعين عليه فان فعل ذلك كان افضل ما يفضل استحب المداوم عليها لا تستحب المداوم عليها يحيى يفعلها ويتركها ويفعلها ويتركها لكن الشيخ الغرباني يقول يفعلها اكثر مما يتركها لكن يتركها حتى لا ظن انها واجب او حتى يظن انها حتى لا يظن انها واجب ده بالنسبه ل موضوع المداوم عليه طيب الامام اذا قرأ سورة السجدة ولم يسجد فماذا يفعل المأمومون المأمومون تبع للإمام اذا مر بهذه السجدة ولم يسجد فليس لهم ان يسجدوا هم حتى يروا الامام قد سجد لان الامام قد يقرأ سورة السجدة ولا يسجد هم تبعوا له في السجود ان ما جاء الى الامام يهتم به ومن عجائب القصص انه الشيخ الالباني حكى في سلسله الهدى والنور انه اما جماعه في حلب او في دمشق الشام قالوا انا لما اقرا بهم سوره السجده لاني لا احفظه والشيخ صريح يعني قال فقرات بهم سوره الرحمن الجماعه متعودين في المسجد فلما بلغ ما يبلغه القارئ من سوره السجدة خر سجدا خلفي وانا بغايه العجب ابو عيد جاءت سجدا لان لما فرغنا من الصلاه قلت يا جماعه انتم عرب ولا عجم قالوا ان احنا عرب طيب ماذا اسمعوا الرحمن علم القران كيف ترتكز عليكم سوره السجدة الشيخ ذكر هذه القصة من باب الدعابة ومن جهة حتى ينبه الناس ان الاستمرار بقراءتها كان ذلك سببا لاعتقاد انها من الامور الواجبة وحصلت هذه المفسدة حتى أن هؤلاء المأمومين سجدوا وإمامهم لم يسجد السجدة وقريب من هذا حصل في مسجد عندنا هنا جماعة سجدوا خلف الإمام والإمام ترك ما سجد وهم قرر السجدة ماذا يشغل الباني قرر الرحمن قرر السجدة لكن ما مر عليها مرور الكرام كما يقال ولم يسجد فيها وهم سجدوا برضو متعويذين بعد حصلت جلبه وجينا اليوم الثاني بيننا الحكوم فهم عادوا الصلاه الناس قالوا لهم انتم فادتكم الصلاه والركعه ما قال نعيد الصلاه هذا الناس مجرد ما يحصل اختلاف واشكال يقول لك نعيد الصلاه احنا والله الصلاه سهله اصل جبر لهما بس حصل فيها اشكالته عادي فقلنا له ما كان لازمكم الاعاده ما قدرتوا الركوع فاعدتكم الركعه وكان الأولى أن تاتوا بركعة كاملة في ركوعها وسجدتها ثم تسلمون ولا يزمكم سيود السعو ليش لأن الإمام يتحمل عنكم على كل حال هذه مسألة وسيطة وجوابها كما عرفتم الآن من خلال تضعيف هذه الكلمة أخويا شيرك أخي لا يبطي ولا يرجع ذاتك فأخبره أبي ولكن أبي يبطي معه ولكن أبي يبطي معه فماذا أبعد وأن أفضل قوة بمعهوده على كل حال فارق الصلاة لا بد من وصيته وتعهدي بالوصية وتذكير بالله وخطورة ترك الصلاة وأن الفارق بين المسلم والكافر ويعظه ويقرعه ويسجره وإذا أبى يقاطعه بعض الشيء لعل الله عز جل يهديه لكن اذا استمر ذلك وصار يعني مصر على ترك الصلاه هجره حتى يعود الى ذلك وجاء في الحديث ان اول ما دخل النقص على بني اسرائيل كان الرجل يعذ اخاه في الخير ثم اذا لقيه من الغضب وهو مقيم علمه عليه لم يمنعه ذلك ان يكون اكيله وشاريبه تَلَمَّعَ عَلِمَ اللَّهُ مِنْهُمْ ذَلِكَ ضَرَبَ قُلُوبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضِهِ ثُمَّ لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ أَنْبِيَائِهِ وَقَرَأَ آيَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِصْرَارِ فَالْإِنْسَانُ إِذَا أَمُرَ يَنْهَى وَيَتَأَلَّفُ النَّاسَ مَنْ نَصَحَ وَالْهَاؤُ لِدَاوِيَةِ اللَّهِ بَعْدَمَا هُوَ جَامِلُ وَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ صَبَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إذا اهتديتم لكن بعد البيان وبعد النصيحة وبعض التوجيه وبعد التأليف ولو بالهدية ولو بالقطيعة لا من ينصلح حال إن شاء الله مع الدعاء له بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يهديه ظالم المسلمين إن شاء الله شكراً لكثيراً عن شرق <تصفيق> إبعاظي لكن أطلق قرر المريض بمناقش واحال اخرى غير ذلك ان احمل مراتي عبا ذهن لها اعراض كثيره ضره بكثرتها يبدو على السائل انه يحصل وسواس ما يشغل بال الوسواس واذا اضطر للوسواس فماذا معه وان ذلك يفضي الى ما لا تحمد عقباه لان تسلط عليه الشيطان شيئا فشيئا شيئا فشيئا شيئا فشيئا فما يتمادى ما يمشي معه يخالفه لأنه الشيطان من أعظم الأسباب التي يعني يقطع بها المرأة الوسواس عليه أنه يخالف الشيطان فإذا قال له ما توضيت يقول له توضيت يقول له الحتة دي بيكون فيها نجاسة وإنت مشيت فيها حافظ يقول له طهر بلسان الحال مو بلسان المقالة وإذا قال له عم تقريب ما معروف الطفل كان نايم فيها ولا عله بال فيها يقول له لا لا ما باله واقفه فاذا يئس من الشيطان ترك الشيطان اذا تسلط على الانسان فتنه عظيمه واحد كان بيكبر عندنا اكثر من 10 تكبيرات 10 والله بالأخير يخرج التكبير في الصيرة جوية حتى اثمين فكان في ناس بيجو كده جنبه لما اسمهه كبر كده الله أكبر يقول له كبرت وأنا شاهد كبرت وأنا شاهد يلا واصل أحيانا كيف تلاقيه وقوله أنت شاهد شفتني كبرتها صلى الله عليه وسلم يقول أنه أنا أتصدق عن الاربية المتعبة هذا ي 접종د أراه و Initiative يقول أنا أتصدق عن الاربي المتعبة يوم الآن ويقول أنه أثر بعد الاربي في تفت عن إللي عدة ميحية أي يسم تعرفه الصدق لها والصحية هي حيا حي وهكي حي صدق على البعك ويدعلها الحية ب <تصفيق> Turnka ونسبنا على هذا الضيعة اللي كلامه بيقول ان حاجه شايف هذه بيقول كلام غيره ومراقب طرق الدور المليه في وضع على الجميع هذه لو كان لازم يذا في الدين او في الدين هو يتوقف على الكلام دي حاجه ولا لا يا اخوان هذه مساله عظيمه وفي بها جماعه من الحدابيين ونشؤوا في تلك البلاد الحجازيه وصار يبدعوا العلماء ويطالوا عليهم وهذه طريقه قبيح العلماء منهم من صار على مذهب التاويل وتأثر بمذهب الاشاعره وهم علماء اخيار كبار في العلم معروفين بالنصر لله والكتاب و لهم ايادي بيضاء في اله الاسلاميه صنفوا مصنفات وكتبوا كتب لكن اخطوا الصواب في مسائل متعلقه بالصفات واهل السنه يرون العذر بالتاويل ويرون العذر بالجلب ويرون العذر بال التاويل يرون العذر بالقراه وهؤلاء العلماء تعول بعض النصوص وظنوا ان هذه النصوص تدل على ان الله عز وجل لا يصف بهذه الصفات وانه اذا اثبت هذه الصفات لزم من ذلك ان الله عز وجل مشابه للحوادث فهو يقع غرارا من التشبيه تاولوا هذه الصفات وبعضهم فوض علم معناها إلى الله فسلكم أسلكين في الحقيقة منهم من فوض ومنهم من تعوض كما قال القائل وكل نص أو أمد تشبيه قال أو إله أو فوض رم تنزيه فقصدوا التنزيه ولم يعلموا أن طريقة السلف من الصحاب والتابعين هي أسلم الطرق وهي اعلم الطرق وهي احكم واسلم وابرا للذمه وليس فيما وصف الله به نفسه او وصف به رسوله ادنى تشبيه لانه لا يصف الله اعلم بالله من الله ولا يصف الله بعد الله اعلم بالله من رسول الله وليس فيما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله مظاهره التشبيه بل في ذلك التنزيه وفيه وصف الله بالكمال وصفات الجلال والعظم والكبرياء سبحانه وتعالى فهذه الصفات تمدح بها وأثنى بها على نفسه وأثنى بها رسوله عليه فهي حق على ظاهرها وليس فيها تشبيه ولله الحمد وكل ما توهمه اهل التاويل فليس بصحيح لان الله اعلم بنفسه وبغيره من خلقه لا يمكن ان يقال ان الله يمدح نفسه في سبع ايات من المحكم المنزل بانه استوى على عرشه ثم ياتي هؤلاء ويقولون يا رب انك قد وصفت نفسك بما ظاهره تشبيه وصفت نفسك بما لا يليق لا يليق بك ونحن نتعوله تاويلا مناسبا حتى يليق بمقامك وجنابك هذا استدراك على رب السماوات والارض هذا ليس بصحيح لكن مع ذلك لما كان فيهم من العلم وثناء الامه عليهم وذكرهم بالجميل وهم ائمه معتبرون ومن اهل الاجتهاد وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فأصاب فله اجران واذا اجتهد فأخطأ فله اجر فهم عندنا بين الاجر والاجرين لا نضللهم ولا نبدع فرق بين ان نحكم على هذا القول بانه بدعه وبين ان نحكم على قائله بانه مبتدع لان التبديع والتفسيق والتكفير اذا ما منع منه مانع التاويل فان الشخص لا يوصف به بل يعتذر له باحسن المعاذير ويقال اخطا ونحن لا نتابعه على خطئه لكن هو معذور وهو بين الاجر والاجرى واذا لم نسك هذا المسله ما يسلم احد من العلماء لنا ما يسلم احد لنا حتى الائمه الكبار اهل الاثبات غلط في احاديث الصفات من ياتي في منزله ابن خزيمه صاحب كتاب التوحيد واثبات صفات الرب عز وجل هذا اكبر كتاب في اثبات الصفات بل لم يصنف يقول لما ابو القيم لم يصنف في الاسلام كتابا في بيان صفات الله عز وجل وصف بما يليق به بعد كتاب الله مثل كتاب ابن خزيمه لما جاء في حديث الصورة تأوله على طريقة الجامعي حتى قال الإمام أحمد قال الإمام ابن خزيم إمام في الحديث والفقه والأصول وكتابه من أعظم الكتب مصنف في هذا لكنه تجهم في حديث الصورة يعني صار على مذهب ايش؟ جهمي الامر لكلام امام احمد قال تجهم في ايش؟ في حديث ايش؟ الصوره يعني صار على مذهب ايش؟ الجهميه في حديث الصوره لكن لم يقل صار من اتباع ايش؟ جهمي من صفوان تجهم فرق بين ايش؟ البدعه وانتحال العالم لها بتاويلا وبين الحكم عليه بالمذهب ولذلك ننصح للقراء قراءه كتب هؤلاء الائمه ومنهم النووي ومنهم ابن حجر العسقلاني والامام الخطابي والامام البيهقي مع ان البيهقي احسن حالا من النووي وابن حجر الا ان فيه اضطراب حتى قال بعض الظرفاء يبقى كثيرا في مذهب السلف ويخرج عنه قليلا يعني بيتشوش في بعضها ايه نصوصه لكن الغالب عليه شنو الاثبات ومن احسن هالادله الدال على صح عقيدتي كتاب الاسماء والصفات له لكن افسده زاهد الكوثر راس الجهميه في العصر الحاضر عليه من الله ما يستحق علق عليه تعليقا فافسد الكتاب النق على كتاب الاسواق الصفات للبيهقي وعلق على كتاب ااا آآ ألف كتاب سماه الرد السيف الثقيل في الرد على ابن زفيل ورد به على نونية ابن القيم وحاشى كتب التراث وما سلم منه احد حتى البخاري ما سلم عشان كذا الشيخ محمد خليل الهراس يقول رئيس الجاميه بالعصر الحاضر زاهد الكوثه و الناس حقوا اخوان يدافعوا عن عقيد السلف ويكتبوا فيها ويعلقوا على كتب السلف بما يزيح الشبهه ويريح البال ان شاء الله طيب الموضوع دي هو دي الصراحه الا اقضي ما بابني ام اركن اما اذا وجدت كتابا في الرد على ابن تيميه في الغالب انه من كتب كتب اهل البدع ومن اما انه صوفي قبوري واما انه جهمي واما انه فيلسوف او شيطان أحمد. ما يسلموا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن بدر رحمه الله في الحج 1417 قال وجد كتابا يرد على ابن تيميه فالشيخ بيكزه لقال لا تستغل به فإما أنه قبوري وإما أنه صوفي قبوري وإما أنه مبتدع على طريقة الجامعة أو شيطان آخر أنا وزغطت الشيطان آخر هذا يقول يقول أن الموزي في ضارة الغرفة الأخذي ما بدهي أخذي من الغرفات نعم أن الموزي في ضارة الغرفات آية نعم لما لا باتقوا لا تكثر من ذكر الله عز وجل وتدفو على يسارك وتعتصم بالله من شره هو زين مع الرب انا احد عبدك وما اعذبني ولا اكذبوني فافوض اعمالي لسنة ان تعذر ما يسنن وان حلت ضرده في دهده اب او يذكر او يذكر حاجه تقول او يقول يا كرب ما يقول والله كلكم مخطئ كلكم مخطئ لكن اعظم الخطئين القول بكفر العاصي هذا خطير جدا ليس المسلم ان يستحل تكفير اخيه المسلم لاجل المعصيه هذا لا يجوز حرام والواجب على هذا الاخ الذي كفر اخاه لاجل حلقه لللحيه ان يتوب الى الله ويسارع بالتوبه ويتحلل منه ثم هذا الشخص الذي يحلق عليها أن يتوب إلى الله عز وجل لأن توفير اللحية واجب أن يقول قصوا الشوارب يعفوا اللحة قالب المشركين قال قصوا الشوارب ووفروا اللحة قالب اليهود والنصارى فالواجب على هذا الأخ أن يستقيم على طاعة الله ويربي اللحية وليس له أن يحلقها أبد بل يوفرها فإن فيها زينة فيها زينة والله نعم. يقول رحمة المفتلاة على المضع في الطريق لأنه إذا مضعم لما مخلص السلام هل يسلح حيث استخدام بإجراء الإنسان نعم على كل حال السلام في تفصيل يقول الشيخ بن يثيمين إذا كانوا جماعة فلا بأس بالسلام عليه وأما إذا كانت واحدة فإنه لا يسلم عليه لأن السلف كره السلام على الواحدة خشية الفتن لا حظ من نظر المعلمة وما نفتدار مدى الموتى في جاءها دعم لا حظ من نظر المعلمة وما نفتدار مدى الموتى في جاءها ننظر في المتعلم من المعلمة هذه إذا كان صغير لا أحرج علم إذا كان كبير البلوغ أو منائز البلوغ فإنهو النظر ينسي تقول جد الأفضل في ملاكس واليه القديم دوخ في اول يومين وهذا قررت قررته مؤخرا لتطوير النظام التعليمي اغنادس في المدارس اجتزاء في فصل النساء ويقوم معلمات نساء لبنات وكذلك الاولاد لهم معلمين ولا يخلط هذا بهذا والحمد لله الان في اخيار في دور التعليم يمكن ان نناقش معهم هذا الامر نحصل فيه خير ها شو رايك هذا يقول طول مدته الايجار الكرام في مدار السوق القديم توكاليون ووميد وماذا افعل بمراتب بالنسبه له و في بخصوص هذا الايجار الجاري ده انا كل حال هو اذا كان هذا البلد يحسبه من في هذا اليوم يعيد الصلاة من اخر نومه نابه واذا كان من ايام طويله خلاص يقدر اقرب نومه ويعيد الصلامنها اخر نومه نام اعتبر الاحتلام ده منه ويعيد الصلوات ما بينه وبين هذه النوم واضح يا اخوان كل مره قبلنا سواء كان يابس او غير من اخر نومنا نقله بتبديل هو يا اخوان ما قاعد يتشط تمام ولما انتظر الناس لذائدة اتفعوا بمجيز جذب الإمام ناحية وفنة فهذا فرق صلاة وماذا عليهم من يضعونه والله بحسب الدرجات المختصون في هذا الشأن يعرفون هذا إذا كان حراف يسير لا يضر حتى لو جلسوا يصلون في هذا المكان المعتاد وأما إذا كان حراف كبير بحيث يزيد على عشر درجات فمصحر درجة بحسب اهل الاختصاص فهم اما يحاولوا المزج او يتحولوا هم ببعضه اذا كان انهم قدروا يكسروا المزج طيب ما قدروا حاولوا يتحولوا لسجاديد على جهه القبلة الصحيح نقول جاز هذا ده اهل الجانين نقول مطابق <تصفيق> هذه في الصلاه وعباده تماما دي لا اراكم اي تخيير له يجعل ايات ايات ولا تكونوا مثله بالنظام دي ايه اللي تكلمه موضوعه المباركه تقول دوله هذه حياته برضه خاص بالملك على اجابه الشهاده نعم هذا جواب صحيح هو جواب العلماء هذه حياه رزقيه لا يسأل عنها كلفه بحياه رزقيه لا يعلم كونها الا الله فلا يقاس على كلام الشهاده نعم سيره الكتاب في دي انا يلا مش صلاه الوداع دي ايضه برضه صلاه يعلمها الله بيديه ما بتجوز تصفي لانه برضه في قنونه مع المصطاب صلاه ليها خاصه في القروض على كل حال هذا يبدو عليه حتى المذهب ما عنده ادراك ليه المالكيين عندهم قنونه لا يسجدوا اذا سجد الاول بطل الصلاه القنوة عندهم فضيلة لا سجد فيه وإذا سجد روبة للصلاة يقولون حديث رباد الله وفضل عم أن تبيل صلى الله عليه وسلم قال المخصص صلى الله عليه وسلم يتمرون الله عن قباح من أتى بإذن كان له عند الله عبد أن يخله جنة ومن لم يكن بإذن أن يكون له عند الله عبد يشاء عمنا وإشاء ربما للقباح وإرسال الله هل في <تصفيق> هذا الضريب على الضربة؟ فلا دائما أضرب من الضربة؟ لو نزلتها في الأربعة قوالم تنزل لك في واحد هذا في القسم الرابع مخصوص بحديث كفر تارتس هذا <تصفيق> السؤال <قلت> رحزيلا <ما. تصفيق> نقشة يكون من السؤال الذي يتسع جوابه ها شوف واحد خفيف قديم على الذهب وديما لو ربي هذول يظهروا انفع بيقولوا مكان وضرابه يقولوا تجوا صلاه خطا هذا قال خطا هو قول المعتزله واخر وعنهم اخذه بعض الاشاعره والله في كل مكان هذا خطا لان الامكنه مخلوقه فكيف حل الخالق في المخلوق ثم الامكن فيها احشوش واماكن مستقذره كيف يقال ان الله افتقر اليها وحل فيها فاذا قال لا انا قاصد فيه بمعنى علا نقول خلاص انت رجعت المذهب السلف ان الله عال على جميع المخلوقات نعم صلى الله وسلم على